اللهم من الشين من هون الروحين بسم الله الرحمن الرحيم ان تسالهم خر فخرج ربك خير او کوم به لما الذي قال فيه الله تعالى ولو اتبع الحق او اهواهم فسادت السماوات والارض ومن فيهن بل اتيناهم بذكرين فمن ذكرهم معرضون بان الله جل جلاله قال لو اتبع القران اهواهم بذكر الشريك لله جل جلاله وشركوا بالباطل لكان هذا فسادا في السماوات وفي الأراضين بل أن الله جل في بما فيه الهداية التامة والعزة والتمكين والشرف في الدنيا وفي الآخرة ولو اتبع الحق قالوا الحق هنا ليس القرآن ولو اتبع الحق ولو اتبع الله أهم لفسد سماعة الأرض بالقبول بشريك إلا الله تعالى تعال الله علوا كبيرا عما يقول الظالمون قلوا هو الله أحد الله أصمت أن يالذان من يولدان من يكن له كفوا أحد قال الله تعالى أن الله لا يأثر ويشرك به وأخر ما دون ذلك لمن يشاء قال الله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معهم إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض وإن يصرق الصارق أو ينادي المنادي في عرصات يوم القيامة من كان يعبد أحدا فليتبعه فلكورون وتسقطون في نار جهنم خلفه قال ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيه وفسدت السماوات والأرض كما بجانه الله تفعله في دليل التمانع ولو كان في آلهة الا الله لفسدت والمنازعه مع المنازعه المنازعه موجوده المنازعه موجوده عندما ندعي بضبيه او دليل قال الله تعالى اف اسر قوم ربكم قال الله, قال الله تعالى في سوره الاسراء قل لو كان معه آلهه كما يقولون ادل بتعو الى ذي سبيلا نعم قال فلم عند ضر القول قال ولو اتبع حق اهواهم ففسدت السماوات والارض وما فيهن باتيناهم بذكرهم بشرفين بزين بتبكينين بهدايتين فهم عند كره الذي يجهل مركبا والذي اركب نفسه والذي اتبع هواه ويضاعه هلاكه في اتباع الهوى لأنه يعمى عليه فيغطى على قلبي وعلى قصيرته كما قال الله جل في علاء كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا أكسبوه وكما قال الله جل في علاء أفلا تدبرون القرآن معل قلوب أخفرهم أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله برد فيه اختلافا كثيرا قال أنت أسألهم خرجا فخراج ربك خير أنت ما تسألهم أجرا أصالة الا يعجبون الا الا الا ان ثبت احدهم الى ذلك بانك لا تريد منهم خيرا لا قليلا ولا كثيرا ولا تبتغي عندهم سلطانا ولا وجاهه ولا مكانه من الذين جاءوا يعرضون عليك السلطان والوجاهه والجاه ومع ذلك انت تفقد امامهم وتبين انك صاحب وظيفه لم تكن تؤديها ام تسالهم خارج فخارج ربك الخير فهو خير الرازقين فهو خير الرازقين سبحانه جل جلا جل في علاه وهذا ايضا اشاره له يعني الريسك الذي لا له اشاره والرزق الذي يأتوك فيه الخير والبركه من الله ليس من احلام اير الله لشعله قال الله تعالى وان من شائء الا عندنا خذ انه ومنزل الله بقدر المعلوم وهنا ثلاثه للنبي صلى الله عليه وسلم انك تدعو إلى صراط مستقيم وانك لا إلى الى صراط مستقيم الله هذا أيضا من الله على شهادة للنبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الناس جميعا إلى طريق الهداية إلى طريق الغواية وطريق النجاة إلى طريق الترد والهلاك قال الله تعالى لا وأنك لا تدعوهم إلى صراط مستقيم تبعا للشراء القويم الطريق الذي يصل إلى مرضات رب العالمين الله تعالى ان الذين لا ينونون بالاخره عن الصلاه لناكبوا هذا وصف مقيد ان الذين ينونون بالله جل وعلا ينونون بما يتبين والذين يذكرون بالاخره يعني انقصوا على اعطابه اذا قال ان الذين لا ينونون بالاخره هذا وصف وصف مقيد بالآن. هم هؤلاء الذين يعني ينقلون على اعطابه وان الذين لا ينونون بالاخره عن الصلاه لناكبون وهنا الخبر عن السراط السراط الذي مضى كالكلام عليه وأنك لتاهدي إلى السراط المستقيم قال هؤلاء عن السراط المستقيم ناكبون فقال هؤلاء الذين عن السراط هم عن السراط ناكبون نعم قال ولو رحمناهم وكشفنا ما من ضر لجوا في تغيانهم يعمل ولو رحمناهم قال ولو رحمناهم وكشفنا مدين من ضر لجوا في تغيانهم يعمل بعدما أصابهم ضر ليرجعوا إلى ربهم زادة فعلاء ولم يفعلوا ليتوبوا لله توبة النصوح ولم يفعلوا قال الله تعالى ولو رحمناهم وَكَشَفْنَا مَنْ ذُرُّ الَّذِي وَقَعَ بِهِمْ وَهُوَ دُرٌ عَظِيمٌ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا قال اللهم عليك بهم قال اللهم عيني عليهم بسنين كسنين يوسف اللهم عيني عيني بسنين كسنين, كسنين يوسف فأدلهم الله جلت على بالجوع نعم فكان جوعا شديدا حتى أن الواحد ممن كان ينظر إلى السماء لا يليد إلا دخان وأيضا كانوا يأكلون المجلة حتى جاء بصفية للنبي صلى الله عليه وسلم يشكوا ذلك قال ورحمنا ومشاهنا وليه منظر لذجوا في تغيانه المعمر وهنا هذه مصيبة لابد لكل إنسان أن ينتبه لها وياتفت لها كلما كان مره في ذيقن وضنق وتراجعها وتقاعص عما كان فيه من تغيان وتكبر وتجبر ومعصية متجاوز بعد ذلك إذا فتح الله وفرج عليه ما ترىه إلا أنه يجب سريع كريم يرضى بالله ربه على بدلا من الشكران تاتي القطعان فنسال الله ربه علاه ان يجعلنا جميعا من الشاكرين لذلك قال الله تعالى مبينا الحكمة من البلاء والرزاد الذي تنزل تطرى على عباد الله لقد اخذناهم بالعذاب في مستكان من ربهم ولا وما وما تضرعوا العذاب هو بعض ما طلع غضبه القطر الشديد الذي كان يوم مد وكف هذه الطائفة المتكبر وقيل العداد هو الجوع الذي أصابهم عندما دعونه عليه وسلم اللهم أعين عليه وسنين كسينون يوسف وقيل باب العداد شهنم في الأخرة وحقنا في الأخرة. وحق الدنيا وفي الأخرة وهي أطف الزياط هنا للدنيا فلا فلأسنا ولا أليس فما استقنا ربنا وما تضرعوه انه يعني فعمل التضرع ليس بالاخرة التضرع ينفعهم في الدنيا ينفع في الاخره التضرع ينفعهم يزيدهم في الدنيا لا في الدنيا لا في الاخره لانه في علاه فينتفع بذلك يبقى في, في الدنيا لا في الاخره ففي الاخره ينتهي الامر وفصل حساب تكون ولقد عدناهم بالاعذاب المستكان الربي المتضرع فاذا العلل من اول العتاب ونزول البلاء والرزايا على هؤلاء هو التضرع الى الله جل وعلا الاستكان العجز والنقص وباء الفقر الذي دل في اوله كان العبد ادل لربه افضل الى ربه جل وعلا كان اعد الناس وكان أغنى الناس ولقد أخذناهم بالعذاب لما استكانوا ربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عين بابا لعذاب شديد إذا هم فيه مبرسون حتى إذا فتحنا عين بابا لعذاب شديد, شديد فتح لهم بابنا في القبر عندما, عندما نراه مهال من نصحين ونمسدين في فيفتح لهم بابنا الجنة فقل إلا مكانك لم يكن قد أمنت بربك فلما كفرت فهذا جميل ففتحه بابا من باب النار يأتيه من سمومها وريحها فيتأذى إذاء عظيمة فالراض المقصود في قول إذا فتحنا بابا هذا عظام شديد فإذا هم في مبرس ونسأل الله رضي الله أن نكون ممن تابة توبة النصوحة رضي الله رضي الله رضي الله والسيئات والخطيئات وأغفر الأنا ما أسرنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا الله مأمين وعب عمين حتى إذا فتحنا عليهم بابا لعذاب شديد إذا هم فيه موبلسه والباب شديد والعذاب وخيم والعقاب أليم قال هو ذلي أن لكم السمع ولا بصار ورفضة خليهم تشكرون الله تعالى يعدد لك معائمه مع التي انت تعيش بها وأنت تعبد له بها وأنت يسهل عليك القرب منه بها فقال هنا الله قلنا فعلاء أنه جعل لك آلات السمع والبصر للوسيلة إلى العلم به والتعرف عليه ولهذا السبيل أدعو إلى الله على بصيرة انا ومن اتبعينه بل من تعبد لله بالجهل صابه الخسر ومزداد عن الله إلا بعدا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومزداد عن الله إلا بعدا فإذا القول في الباب قال الله ما مرعكم من العلم أعطاكم نعمة ليست بعدها نعمة هي نعمة رسول إلى الإلم من السامع والبصر والعقل البصير من القلب قال هو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون الله ملك الحمد والشكر وهذا إنكار, عليكم وهذا إنكار وهذا إنكار وهذا إنكار على خلة الشكر قال والذي أنشأ لكم السمع والأفئدة قليلا ما تشكرون وهذا كما قلنا إنكار وهو أيضا تلويح وتلميح بالذين يمتدون المحضرات المتأخرة ويقولون الصلاة. الصلاة مثلا لا يشكرون ربهم دون فعلاء على التوفيق فالحاصل أن كل الضحيين يجب أن يحمن ربهم دون فعلاء على الطاعة التي يظلم بها ولو قدام يظلم عليه فالحمد الله سيدروا إليه أو سيدروا عليه أو أخه عليه وهذا كله رد على هؤلاء والذي أنشأ لكم السمع والبصار والقلب قليلا ما تشكرون اللهم اجعلنا احتربا بحمد رضيت قل له ايه عدد فيها نعائم الله فعلى اراد منكم الشكر فكل ايه عدد فيها الله نعم عليك بالشكر بها وان كانت ان كانت مسرده والذي ضركم في الارض واني تخول والذي ضرك في الارض اي خلقكم خلقكم والله رجل في علا خرق الناس الذين يعملون الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خرقت أبادي حنفاء فجاهتم الشرطين فاشتغلتم عن دينه وأيضا أعلم من ذلك ما يعني لأن يحشى الله بعد ما علم عليه هذه النعم يعن <تصفيق> الله عليه سبحانه و جل علا فاجعل العصيان والنكران مكان مكان الشكر فهنا يقول هو الذي لكم السمع وبصارا وافئدا قليلا ما تشكرون قليلا ما تشكرون وهذا فيه حث واستناد همم على الشكر اللهم لك الحمد طهورك حمد الراضين حمدك الذيه والقيمه في وجل وجهك اعظم صفاتك وتراتح رحمنا قال أبو الذي إذا لكم فتحكم في الأرض وإليه تحشرون عما الذي خلقكم وإليه تحشرون والبعث النشور ثابت كثبوت الجبال الرواسي ومن شكك في ذلك ما هو إلا, إلا أن يكون كافرا كافرا أكبر أو كان, أو كان منافقا من المنافقين المنافقون يقولون ما عدى الله رسول الله نوره والكافرون يقولون أفراد يقولون وما يملكون الا الظهر هو الذي جعلكم سماوا بصره وافدا قرينا ما تشكلون وهو الذي ذراكم في الارض والي تحشرون والباخمون ثابتون ان الله بين ذلك حتى القياس وطال الارض امرا ما اهتدى في الآية الأخرى قال الذي أحياه لا أحيا الموتى ولذي يحيي ويميت ولا اختلاف الآية والنهائية فلا يتعاقلون ولذي يحيي ويميت فإن أمر رؤوب بالحياة أو المماتة بين كفى قال الله تعالى إن مثل عيسى عند الله مثل آدم خلقه من تراب ثم قال وولد الأرض, الارض ولي تحشرون وولد يحيوهميت ولا اختلاف ليجوانه هاي وولد يحيوهميت فالله على كل شيء قديم وإنما حياة الموت وموت الموت الماء الموت بين الكيس والموت الله تعالى إنما الشيء إلا أعطناهما ويقول لكم فيكون في وإذن قال إن مثلا عيش عند الله كمثل آدم خلقه من ترابن ثم قال لكم فيكون في هو الذي يحيي الميت ولو اختلف الليل والنهار افلا تعقلون قال هو الذي يحيي الميت ولو اختلف الليل والنهار اختلف الليل والنهار هذه ايه ابتدائيه من قوله تعالى تبارك الذي جعل السماء قبب و جعل فيها سراجا و قمر منيرا والذي جعل له النهار خلقه لمن اراد ان يذكر ولو يوما يميت ولو قمنا في الليل النهاري افلا تعقلون توازن الذي جعل السماء بروجا اقثر من الذرف والقمر خالط بروجا الذي جعل السماء بروجا وجعل فيها سراجا من نور والذي جعل له النهار خفتا لمن اراد ان يتذكر او اراد من عظيم مظاهر عظمه اللي جل جلا في علاه قولي أفلا تعقلون هذا أيضا خبر روزي إنشاء أي عقله وأن العقل يضعرونه آل فالقال مسلمان قال الأول أهدا كمتنا أكنا طرابا وعظاما أهنا لمبعثوه لقد وعدنا نحن وأباؤنا بالقضل هذا إن هذا إن لا أستطيله الأولين فنقف عند هذا ونشرح هذا الأرض إن شاء الله في الدرس Ko a world الأهواء من مظلات الفتن الاهواء من مظلات الفتن علو في زهدي في الدنيا وجوب التدبر في مظاهر الربوبيه وجوب التدبر في مظاهر الربوبيه لو حتى نفهم النبي صلى الله عليه وسلم قال والذين لا يدعون مع الله إلى أن آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا, بالحق ولا يزمون أو من يفعل ذلك يلقى أثامة مضاعف لأو العذاب ومن القيامة واخرد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحة قال يبدل الله سيئاتهم حسنة فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنة ومن تابك أبو الله عليه بالنسبة لما الله عرفنا بالعقف هل يصلح توجيه أن الله تعرف, تعرف عليه وأعجب أن من خلال من خلال من خلال العقل يعني الكلام مهم والأولى في الكلام المهم أن رب لا يقبل وهذا لم يعرفنا السلف والحق الله تعالى ما عرفناه إذا بالشرع نعم وجاء, وجاء العقل يوافق ما بالشرع ويصل إليه ويصل إليه وإلا في مهم كما قلناه أنه أصل لا يكون ذليلاً لأهل المدعة والضلالة تكيئة لأهل المدعة والضلالة فلا يقرر هذا الكلام وإن كان التوجيه نعم التوجيه فيه نظر في هذا الباب لكن كما قلت المسألة فيها حسب مردة مثل ناسة اعتقاضة أريكوس عمركاتو أركضت الكلام فيه غير فائدة واشتقالي فيه في في في فائدة أمر على مرض القلب نعم بل هو مرض القلب بل هو مرض القلب بل هو مرض بالقلب يعني هذا مرض هذا مرض القلب اصلا هذا احنا نقاط نبد النحس حرام نعم نعم السلام عندك كيف يريد الانسان ان تصارع برياضه كسر الخطور يعني اول شيء انه انه يصحبه يصحب صحبه الخير اصحاب الهمم العاليه لان لا يحكي غيره كلما كان كان في في بطاقه فيها ما لا يتوقف وفي مدمار فيه ما يسرع ولا ولا اعبى بمن تخلف فانه ساسير مع الركب نعم والثانيه انه يضع نصب عينه ما له عند ربه تلت في السلام عليكم ورحمة الله هل يجد المرأة تأخير الصلاة ان كان خارج المندب لغاية رجوع البيت من صليها في مكان عام مختلط لا تأخيرها حتى تصل إلى البيت إذا غلب على ظنها أنها ستدرك الوقت أما إن غلب على ظن أنها لا تدرك الوقت الوقت حيث ما كانت مصر الحجز الذي معناه أن منظلة يذكر الله من فجأة طلع الشمس كأن هو أصلا الحديث من صلى في جماعة ثم جاءتها يذكر الله حتى الشمس كان هو أحد عمره الحديث منقر غم يصح مجو... على... هل العبد موجود على طرق النواهي كما يأجر على فعل أوامر وهل لابد منها في ذلك نعم لكن طرق النواهي لم يذكر فيه نية والحق أن فعل الأوامر أفضل عند طرق النواهي ما حكم أرز الأجرى على العمل قبل بدء به يجوز تعجيل الأجرى يجوز تعجيلها إلى الكلام على اكتساب الإجارة والمهزب اتكلمنا عن اكتساب الإجارة